معاكم مامش جاملاح سناء سعيده خماريم مغربين من المجان وسناء سعيده خينازورني كينغ ايش نتفقه خينازورني كينغ اي سلام الشين مغربين الشين مغربين معروفين ان الشين اكثر شعب في دي العالم ديال التقليد الشين مغربين ودايز ماشي الشين التقليد ما انت راجع رحمه الجيش الحشتروميين الشينات نقلد الشين عما ما كايش الحشتروم و خزار مثلا مثلا ما رونو حنزا يمغنج نق انت فأنا قليل ما نمغنج نق تقنشان الديسكو انسن للي يبدأ عن سن انت رجع غرحة ميروميين ساقنشان الديسكو وشان اتقل لدن مثلا ما عني تغنش وكا وكا ايه فز الليلة شاكيره جس وخا وخا ايه سقار الليلة ومري سقار <تصفيق> انا حضا شو ميروميين مغاد تقنشان حاش رخاس نقير وشا تفين ساري هكا الديسكوية وغن تص بين ساريخ ديسكو يا ما عليك يساك فوس من رشيد النظوري ما مش غايدور صور ما كيدي نصة يمنعيث رشيد النظوري ما مش تغيير أثي يار موسا موسا نشي نغاكي دنوسا أبرد موتي أبرد موتي ساسا نغتيض خميسا إليسا إليسا فورشيتا من فرشيتا طيق صغيطا ام شريس فريتا بن عيسى بن عيسى الكاب عادس ما رايك نفهمك قبيس امشو ملاي روميين لحظاتن مغادر قلشن الحاجات اثنى قلشين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 يقيم جورا، شن خم معرض، شن خم مزرية، شو بيشتغل بالعالمين يقيم ترانكل. أنت ماذا خون الديسكو؟ أعتقد مسيط جور وارتسوس نيجسر شتوري الدخا. أيوة مش يغين علي يحق في بونتو علي يحق. بس بونتو. أرومي، أرومي مريك كارديش ضحوي تنا كارب واحد الشيء الناس وشخصة إرومينة من هنا. أم رجلو جنسن أم شريحنسن قالم. أنت تتبغه الناس فوزد فوز شتوري is je fus, is je zul je De en de op. Oh, god, god, god, god. Kusje, taxi, dat is een Je kan je في جنايث ما صريختو ثاني ثاني شنزريخي تعيب ققره واش تحك اوبلا اوبلا وتصليحوا وتصليح ماشي مال انه حمزه انت فنه الاسباب تجان ان شينتقل الذي تف... كثرت الابداع غادي مي مهن مي ما يمي بوركي شينديج الشعب تنيو الجمهور وتشجيع مول فنان خل الابداع ما يمي بيرات زكوميدي فور بيرات تشوما سري ميسين ديون شاسبيرات zo maatregel is gekeerd, succes per dat. Misschien zijn er nog per dat er thuis, je dan per dat joden. Aan die sibir, je vliegen sibir, je kunt er geen bij met de met moartam ziek. Je kunt bij met negen met tien In de sibir, acht keer deze met zestig dorren Abdelmoula, deze drehe die grote, jeetje die وميعرض شنيج نغورة، واتكل في البخوة ياوية أصلاً بعذنه هنا إرومين وميتحن غا غشنيج نغورة تسريت، واتروح البخن دغاتشين، تروح نحن دغات بخلك موريتسريت. سويني تفت تجنوراديشان جاردة شت تجن طبرة تجيرات شوين بستيلة شوين العصير نشين أول سؤال تسيتمي شعرت شنيج نغورة، واسميني جان يا زيدان نغسل منك بستيلة، بوركيا أنا خشخاف سويني تفت غاقيدون، تفت عشرة عشرة نيو ده خمسة سن شد تحت غارق تغسيل تقراهم بابو تحت ست قداس واش واش يران يقارشنش ضوماس وذكر وجان مسخاتش الموري ايش واش دي عاظم نش فاميليا بابو قيدون ايش كوش دي عاظم ادي نشري فالقضيه هذا يسرجوخ وشوسير دوار وفي دي عاظم حد ايوا يلاه المهم الحصول جومي دي فوغ تريتوريل يبهران فالقضيه خمسوا توق قبري دافون تريتور ورامله انتقلت ديتشا انتقلت عمسيلي دي تاوي داقيدون زي البلد هيك السيخ بسمية تارف ناسامة اذا رشيد النظوري وانتقلت نعاضي عني الشيخ انه وغا يقنونه اذا رشيد النظوري نهارا اثار رسيت قشتريت ورغا هوه انتداد ويقارش واتيثشا اما نعزيزي قاورا وشي قاملو عاديال فشاني جنز واجزي فاميليا ميني قلت عمسيلي؟ ابتده هواتسيش مبارا شلون يتغير في الجيبيزية فمليئة التزرخس إيش يروح إحنا جالس زين يزوديش يجي مو إج أعزازين قرني إنهفة يخطو ترسي أور يفتزيد نيجها إقشاح برا برا الناس ما الناس برا الناس الشيخ وانا عم دي وانا عمسي دي اني غاش ومين تقول هذا عرين الشيخ انت ويدا قيدون اكسيخ بسمية نسمة وشت واريد صحاب, صحاب علي الشيخ ومين تارف انخمشان اغلب التنس غات نعاش مموزيننا غات نعاش نجير في الدكور في نموهي تويري غست قوض غو قيدون وشت واريد راشد ماضوري خدم وشغان غيش يجمع في يدي تشقنا صحار ولا صحار ولا يقول اسخن مش دي صعب عم مرحبا، الصورة في تحت ذلك غرشة نظري قارس جمشون. قيد يسكن نعم عيران نصيران أش كميمة. غرشة نظري سيقراخ هذا السنين بالله تأخد مش وعيران نصيران أش كميمة. مين تحوله؟ إيش بتأخد مش ما رو تغشت حنيت غيمة. حارولة حسيت تحم. شيش تحس خدمش. أبليها بديري أمس. شيش تحمو وعيران نصيران أش كميمة. هذا سبشي وايد. هذا بدك كسيخ في النص. الناس. قارس الناس. ما يتقسيخ في النس إسه جودي وده نقارس خزاق وانت تقسيخ في النس ما ني عد بندم أم كور ما في عديش شا عذون حار ولا قارس محقسي ما ميصل جم محقسي المخير قسيس قطيعة محقسيز رفلش نواصي عجيب برهال إكر قرش النظرين نس جمشون الناس جيد جمش دسكون ويا ويا ويا, ويا ويا ويا ويا وش مش حز عمر إت معدات حار ولا شيء مش عمر حار في <تصفيق> عليك فهمي يا رمسح كباراشي الناظوري الناس مجوني الناس قا يديسكوني مش غادي مع الصبر خذاه والو غريب بدا تبرغاس الديسكوات شويه حار و لا يكع محق سيكعه مخرقب مش كافرت ونقيض وقت من غير با في جيشه الساجيشه الساجيشه الساجيشه بنادم حار و من بنادم الشديد خارق كريستيانو رونالدو يودنت من غان ومين مذومني أن غان غرعة المخير ويجنوا ذي عن الشيخ توي رشيد النظري بلكين في عن غذى اللحظة أخذونا روينا جكسي الطبرة جكسي يكسير قاسيه مين تدرش النظريه يترحوان السنتية منع ميكروه كوا وشيء تجلس يودنت يودنت من غان تجلس كتسه كتسنا تجلس الموسيقى السورية عباد الله من غان درش النظري كتنهي كتناهي دي خبل مخبل عباد الله ik heb dat ik hier in de in de zin heb. dat de zin heb. Ik heb het gevoel dat dat ما رشيد النظوري شعر ديس خمسمية تارف نسانة يتقوى ذي ثم خص، رشيد التوصيق أصحيد عشيل عبد المنتخب وإزماني قوة ذي الانبالونيشان وشاة بنسا بنسا ماينواتي الزرنخ رشيد التوصيق أدوين رشيد النظوري يك رشيد رشيد أبعد رشيد هنيسيح مسلعون على ذكر المنتخب إذكرين إنجازية قير رجاء البضاوع إجنتفقه رجاء البضاوع فارچ مغربيين مره و تصمغار و تصمغار نخشان دي اغبالون و اش خزاغ رز الامهات نغ الامهات المغربيات تشجعن الابناء سن باش فارج البالون صحاب كازا مينجين 20000 فرانك يروح مزيد دال بيضه دا. ا مراكش حتا فارج دي بارتي ديالها دغيا سن رجعات خساره تدور رجع ثامح قاعد غلى في نار قاي من ندير امبالمين ديال مراكش التليفون الوالده وصفتي العاقه الرجا باقه الوالدين الوالدين فناس 60 80ات سكنا 60 80ات حمضه الفارجون صري غنشيل لقطيه ني غت مليح راني تشجع روح غيمرزو خاصي هداو في خصني نجي روح غاسني غاس غصب يما و وصفتي وصيفتي للعاقه الراجه باقه قدام مصفرهه فينا يما غاش في ترقع <تصفيق> على الراجه يا حمون ني وهي إما يشجع عن البطولة الوطنية الشمال يتوتر على كل هيلان يؤكد إما تفارج زعم زيت كبه يقار ذا ينغشوا العاب إما بدسقة أعاحتها من حسناش يغزو ذاك واذا تفرج غا تفرج ذا لفينار نبير ميونيخاك الرجاء البيضاوي شا يجون الدكرين واخر رجاء خصاص ذو استزيله إنه يغ إنه صاحبيني تغزي أخي العاب إنه ممواتي زرنخ المنتخب ألق الرجاء البيضاوي المنتخب النغس النغس و اين <تصفيق> السيد ان رجع البيضاوي للمنتخب افريكانو النيغار راه بن ثاني باش ناس النغان واش تينصاريو ماشي غير الفكره اللي غساري حد وتجي غنفس الرجاء اتنقد المنتخب الاحد مادام بقنا فدي مزيداو ان انا شي مغاربهين اموني سواء تعرف امو ريفي امو سوسي امو شرحي امو صحراوي مي وانت في المنتخب تتمثل دوله النغل عزيزه ديال البطولات الرياضيه انت في الاغلبيه سواء انفعت واش ني غساري مين ما ضغطتيش المنتخب ذا مختلف الهويات ذي سيجن التخلط للهويات المغرب مره مثلا المدرب انقراشيد الناضوري مثلا بورتيرو انكتباب عمرات مادام كاين نهار طبع عمراتك البان تاع شويه اش في خاطك طبع عمرك وشات وري طبع عمرك بورتيرو مع طبع عمراتك متغنش تغنش الخوشوع الخشوع اذا زيد طبع عمرات ويجي لك سياس وشات وري طبع عمرك أتوري صبع منك بورتيل المنتخب يا ويا واو ويا واو ويا للابويا ويا واو ويا واو ويا للابويا أبعدك قبل نسودي ولاك في وفي من شيني هذاك في, في وڭين على بعض خمسة حر ولا دم محقسي مشى تواريد انتي فرنسا ريبيري كوات سو فالون محقسي قتشي حر ولا تاخد نش ريبيري جمع بالون نشرح لك راه غوان بارتان شنو غاداش يخش السيكتريسم دغلي جمع شفاغا والنيغات ومثلا ندير وسط ان احيدوز احيدوز قد ولا احيدوز نبدا ينفذ الفصوص التزيره مشى تواريد ما يساعدون يتكف ويريت نكزن، وخِغز ديسا، خِغز ديسا مثلا سبعة عن جنوة، قتوري جنوة، ما طق أيوة. طق جنوة، تقط تقط العابي تشد، ميسي واسمه في الجمل، تقط تقط أيوة، وسبعة، سبعة مثلا عند قم جيل مدام يحضركين قم جيل، سبعة قتنيك توري غسل وتره، تم شو تل وتره ميسي ترشني جنت قم ديسريه، شو توري قم جيل، سبعة <تصفيق> خو <تصفيق> <تصفيق> أو إنس إنس تولد أمجى أو إنس إنس شو أو إنس كسى هيعذوق يفباط له وياضبي من كيبونج سمايل بلعوش أكيد غي تدعى بعدوانت بوتيثة وش تولد يا رب بعفوك أنغزيتيثة الله الله وتسعة اثنين كذا باركني مين مين ذا باركني ذا باركني أولناش جفلك صحيح قبيسات هذه الشثبالون هذه خارج بورتيرود رشاد الجمهور وमेरा صح فني مادامت منك دمار كان عند المختار البركاني مع المختار البركاني قام قام دزيره غاص المواصفات الفالكاو مشى <تصفيق> توريد المختار البركاني بالونيتي لا بالون طق طق ماني المختار البركاني بالونيك بوا تصنش المختار البركاني <أه يا رجع> <أيو> وسواسا وشلوح وصحراوة وقع المغاربة واحد واحد ايا قلت لك خميسية وسبايسية وطلع طلع دو دو دو دو مع الحساب الحساب دي اسمه هون خميسية دي سام وحشيشية دي سام لنجل الحساب قلص خوياف عمره يطح دو دو دو دو دو خوياف عمره كريستيانو رونالدو وزماتيك شا المختار مختار بالكنيه ايا دو دو دو دو دو دو دو المنتخب اش يجب ان يكون هناك مئه مئه قاعد مئه العالم مئه مئه مئه مئه مئه مئه مئه مئه مئه مئه مئه مئه مئه قاعد في فستيفال مئه